تراب بلادي ودمك يا لفادي شعب تعود عصار شعب تعود عصار واضل نورينا ديننا يا يما نحنا جينا نعشق الدرب الاحرار نعشق الدرب الاحرار يا حلفود الكاده مطفاتك نادي هذا البطل امين هذا البطل امين والله اسمك يا لبادي مكتوب بدمع العين مكتوب بدمع العين يا يوم مطفاتك نادي هذا البطل امين هذا البطل امين والله اسمك يا لبادي مكتوب بدمع العين مكتوب بدمع العين ومزين وردو Jumppa ja libää, jääpä taas. Jääpä taas. Väkittöinen viina, jumma, me päätimme. Näen jumppa يا شعبي ضل لقا وموضعنا الله منصور وبعود الله منصور يا فاضل عزك دايم وجدي نقش شع شع نور يا شعبي ضل لقا الله منصور وبعود الله منصور يا فاضل عزك دايم وجدي نقش شع شع نور ويديك دا يا بلادي وتدمك يا بلادي شعب بدعوا ودع شعب بدعوا ودع ثار فاضل نورنا يا يمبا درب درب دائم عجبالك بالنار و بالبرون من يحيى الجيش الجرار يا عدل في دراب البرنادي يا لبادي شعب تعود على الظار شعب تعود على الظار فاضم نورينا دينا يا يمه نحن جينا نعشى اكثر بالاحرار نعشى اكثر بالاحرار يحيى فهود الكسر